Maa'udu بالله min al-shaytan بسم rajim Bismillahi الرحيم rahmani r-Rahim. Benavi, xweib aksindey mihreban. Ysaelonak an al-afal. Qul al-afalun illaah وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم في سيارة ليدكا سبارت با دس زنجي بدر توج بلئ أو دس كوتا نهرب وخواه في غنبرا صلى الله عليه وسلم كوات خوتا نو لخواب ترسن وفي وان دين ايوان خوتا جورالي خواك غنبر كيبن أجر إيوبروادالن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكنون بجمان بروادالن تنهاك سانكن ككاتك كباسي خواك روناويهن رأ دڵیاندە ترسەت و تسییلێ دەنیشێت کات چژ ئااتەکانی خوا بخێندرێتەوە بە ساندا بڕواان زیاد دەبێتو پشت بە پەروەگاری خۆیان دەبستن الذي يوقمون الصمە ڕزق ي في ئەوانەی کە بەڕاستین وێژەکانیان و لە ڕزق ڕۆزیەی پێمانداون لە پێناوی خخوادا دەیبخشنائك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم <تصفيق> كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريق من المؤمنين لكارهون. هرتونة كبر وارد لما لكدره نيد بحق راستي لكات يقدر يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. دم قال يدل قد ذاكن لشتهق راس دا. دوائ أوش كبو عن رم هشتا توا لا قرانا. وكأويبة تنديب لو ببرينو. بتاوي اخويا منردن بينن وايد يعدكم الله يحد الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين بير او كاتب كنوا كاخوابليني دسکوتی یک یکلودو کوملا کاروان بازرگان یکا یان سرکوتن بسریاندا براستی د هی اوا و اوا پتا انفوشا کا او دسکوت بیت تکا کاروان بازرگان یکبو اوا بیت بلم خو د اودو تکانی حق سرکوی ورق الريشيبه برويان لبن بينه ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ته حق بكات ونا حق جلنا وبريووصل بكاتوا Batawan bana nişpe anne, xoş bıtt. İzd isteğithun Rabbkum, fas tejabal kum, anni mumdukum, b alfın min almalak, Vtiminde nerede boyar meti tan, Hazar fırışta bedveye gider denek varır. Vma jâlhu Allah ulla bûşra, Vltaṭum ınn bhi qudubum. Vman nacır ulla min ınadillahi. Inna وَاسْتَرْكَوْنِش تنهالا اخوا ويو بس براستي اخوا بد الصلاهتي كبديا اذ يغشيكمن نعاس امنه منه وينزل عليكم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ بِيرْبُكَنَوَا كَاتِ إِخْوَا وَنَوْزِي بَسَرْتَانْ دَاهِنَا بارانشی لە ئاسمانە و بۆ باراندن تا پاختان بکاتەوە پێی و پیسی شتان دودلی و گومان لە ئێوە و پیوەندی دڵەکانتان پتە و بکات و بەو پکانتان دامەزرا و جج بکات بکە إلى الملائكتی أني مع کو ف سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان بينا وبير كاته كفر وردقارد نقايب وفرشتكاننار كبه قمان من لغلتانم دي كسانك كساني قائموا دامزراوكا كبروايان هناو بزوي ترسو بيم دخم دلي أو كساني كبه باوربون ذَا ءَ وَشْلَ سَرُو يْ گِرْدَن يَنْ بَدَن وَتَسْرِيَان وَلَهَمُو سَرْپَنزكَان يَنْ بَدَن وَتَلَهَمُو لا بِأَنَّهُمْ الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أولا برأويك براستي أوانا دجائتي خواهو بيغمبرك ينكر هاركس يجيش بيغمبرك او بيگمان تولاو سزاي خوازور بتينا ذالكم فذوقوه وان للكافرين عذابا حكم سزاي ايوا اويا ايو سجن وبراستي بوبي برويان سزاي اغيري دوزخيا يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبا أي اوكساني كبرواتان هناوا كاتيك لزنجدا روباروي زوري اكلبي باوران بونوا خطبش تيان تيما كانوا هالماين ومن يولهم يومئذ دبره الا متحدفا للقتال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وهركز لو روزدا كريستيان كاتو هالبيت مگر مبستی اوبیت بو هریشکردن بګرای تا یان برواد بولای کومل چی ترو یارمتی ام بدد او بیګومان برق و دګری تا وا و ځایګا دی زغ د بیت کجایګا چی زور خراقو بدد الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم لا يمكنك أن تتعلم بل كخواة واني كشت وكاته كمشت خول وزيخ دروب كافران هاوشت بطنها توانت هاوشت بل كخواة هاوشت بو اوي خوا برواداران تعقيب كات ولالان خويا وبتاقك بنويش تاك براستي خوا بي سريزانايا ذلك الله موهين كيد الكافرين سرنجامي با وردانو كفرال اوبو كرويدا وبراستي خوا بي لاني بي الروان بوتل دكاتو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ الله اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اگر اي وي كافرن داوا وسركوتن دكن او براستي سركوتن تن بهات قالتان في دكات اگر كوتايب لدجمناتي yan betparisti awatak terew watan wa agar bu garayne aw yan betparisti aw e mash dagarene aw bosar khistni ba wardaran harjiz malakatan hit sud yektan وبيجمعان خالق البرواداران دايا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي أو كساني برواتان هنا وا جورالي خوا وبيغمبركي بنو بشتية مكان لَكَاتِك دَأ إِوَتِ دَغَنُودَ بِسْتَن وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَأَوَانَ مَبَن كَبَسَرْزَارْزَ رَچِي وَتِيَان بِسْتَمَان داك إن شر الدواب بعذ الله الصم البكم الذين لا يعقلون براس تيخ راب تريني هموجان لبران للاي خوا أوكر ولا لان كبيرنا كان ووجينا بن ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون واغر خوا بي زانياك شاكك لو كروا لا لا ندهه بيغمان وايد يدكردن ببستان اغر خوا فرمان خوي بي ببستانا حر ويا ورد جرا واوان هر جوي بينادرن يا ايها الذين امنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه إليه تحشرون اي اوكساني برواتان هنا والام اخواقي غمبر بدنوا كَتَبَكَ كَبَنْتَ عِنْدَ كَنبُلاي أَوْ أَيْنَيْكَ زِنْدُوتَ نَدَ كَاتَوَ بِزَانَن بَرَاستي وِشْتِخْوَ دَبِتَبَر بَسْلَنِيوان آدَمِي و ضُلِيدَ وَتَأْقُرِي د صَلَاتِهَا بَسَدْلِي بَن دَكَانِدَ و أَوْ كُو دَكْرِينَه وَلَ رُوجِ دَوَايدَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَعَنَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ وَخَوْتَانَ بِفَارِزٍ لَأَشُوبُ بَلَايَكَ كَتُوشِ سْتَمْكَارَنْتَا نَابِتْ بَتَايْبَتِي حَمُوتَ كباراستي تولوا سزاي فوازر سخته واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بير بكنا وكاتك کەمو لا وازکرا و ژێردەستە بوون لە زەوی مەکەدا دەترسان کە خەڵکی تان فێنن ئینجاخوا پەایان و بە یارمەتی خۆی پشتیوانی کردنن وەرز کوڕۆزی لە شتە پاک و حەڵالەکان پێبەخشین بۆ ئەوەی سوپاز گوزاری خو بن یاوه أماناتكم وأنتم تعلمون أي أو كسانيبا ورتان هنا وناباتي مكن لقلفا وفي غمبر صلى الله عليه وسلم دا وناباتي مكن لسبارد كاننا خوتان لكاتك ذاكئ ودزان الناباتيا وعلموا ما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ إِذْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَبَزَانَن بْرَاسْتِي مادو من دالتان هوتا خيرنوي إيون وَبْرَاسْتِي لا إخوا باداشتي زور غورهايا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَهُ وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل العظيم اي او كسانيك باورتان هناوا اغير اي بنو خوتان بباريزن هوي ديا كروي راس تونا راستان بو فراه حمدي نيتو لغناه كانتان دبوريو ليتان فوش دبيت واخوا خا وان يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وفي الأن أحياني باباوربون في الأن يأتي بأسفل تابند كوتد بكان يان بدكو جن يان لمكة درد بكن وأوانا بردوان فروفيلدكان وخوايج لبرانبر أوان دا في الأن وإخواتها كترين في وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وكاتب كاتكاني إما بسداد خبندرياتوا دلين بستمان وتجرنج نيا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 اغر ام قران الراست ولا لا ينتوهاتوا ديبرد بسرمنده باري انا لاسمانه ويا سزاي سختي پرازار منبوب نيره وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وبراستي خواس زايان نادد تو اي محمد صلى الله عليه وسلم لنا ويا دا بيد هروها خوا تو شي سزا يا ناكات لكاتك دا اوان داوايل بكن وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء إن اولياءه المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون خواتون سزايا النادات لكاتيك دا اوان برقري مسلمانان دكن لتون بو مزغوتي بريزو في روزي كعبة لكاتيك دا اوان خوشوستو سر فرشتياري أو مزغوتنين براستي سر فرشتيارو خوشوستي أو مزغوت خواناسانو باريس كارانن وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَنْوَيَجِي أَوَانْ بِتْبَرِسْتَكَانْ لَمَالِي خوَادَ هِيْتْنِيَ جِقَلَ فِيكَ كَرْدُنُوا تَبْلَ لِيَدَانْ نَبَيْدُ كَوَاتَ بِتَجِنْ سَزَيْسَخَ بهوي بروانهينان تانوا إن الذين كفروا يُوفِقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيُوفِقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون براس تي أوانك Malu و سامانیان خرز دەکەن بۆ ئەوەی بەرهەڵستی ڕێگەی خوااب بکەن. جا لەمە و دو ماڵ و سامانیان بەخت دەکەن و دەیبەخشن لە پاشان دەبێت بەداخ و پەژارە بۆیان، پاشان خلد وزخدك ذكرنا الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون بو او اخفا دستينا طاغ لدستاي طاغ دياب ان قل للذين كفروا ان يغفر لهم ما قد سلف فقد مضت سنة الأولين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل بأوانيك بهبا وربون اگر کو تای بهنن ببې بروا او باو حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإين ت فَإِنَّ الله بما يعملون بصيد باورداران جنگ لقلب لەگەڵ بێبا ورانندا حتا ئاجااووي بێ با وڕ و بتپرسی نامێنێت آين و مللكتی هەمووی هنا. او براستي خوا بهر كردوي كبيبا وران ديكن بينايا وان تولوا فعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير او برويان وجيراو پشتيان هلكرد او بزانن براستي خوا پشتيوانو يار متي وَبَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير وبزانن بيقوما هر تسيكتان لغنيمت گر أو براستي بينزييشي أو دسكوتا بو خوا وبو پیغمبر صلی الله عليه و سلم بو خزماني پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو حتيوان وبو هزاران وبو ريبوارانا اگر اي و با وقتان هينا وبخوا وبو اينا دوما نتخوار سربند كمان كمحمد پیغمبر الله عليه وسلم لروجي ديا كردن ودا واتزنجي بدر لو روجيك دوكومربيق جيشتن دج بيگ زنجان واخفاء بس الهموش تيقداد الصلاة دار اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليأهلك من هلك عبئته ويحيا من حي عبئه وإن الله لسميع عليم. واختي إيه ولا إخواري شي وكين زيك مدينة دابون وأوانج لا يسروشي وكيدور تلة مدينة دابون كاروانكش لأخواتري إيه وبو وأجر بلين تان بيكثر بداية بيجمان تياه وزدابون لبلين جنګ تا ندکرد بلان کوی کردونه تا و بو اوی خواکار یک بدی بینت هر بدی دید بو اوی لناو بت سی اوکسی بلا اخوا و بو اوی بیجی اوی بلا اخوا وبراست إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور بيربكروا كاتك إخوة أو ببرواياني نشان دايل دا لخودا كمبون Xo, eğer xoşmari evaneli bazor nişan bideytiy, avu biağuman da tersanu dəşkan, vadiyaz da bunlaba riari dengda, bılam xo parastı, parasti av xo yazana, bə avilna udlan da. Ve ız yurikumu ız ız ıltıqetum fi ayyunum qalilou ve ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور بير بكانوا كات يا اخوا اواني نشاندان كات روبورو بونوا لبرتاوتان بكم د بينران اي وشي د بتاوي اوان بكم نشاندا بو اوي خوا كارك بدي بهنه هر بدي ديت وهمو كار كان حرب ولا إخوان دجرنوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فثبتو واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي أوانك باورتن هناوا كاتيل زنقة لقلك ملك دارو بروب نوا خوجربن وَيَا دِي خَازور بِكَنبو او وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بَاوَرْ دَارَان جُورَالِي خَاو پِيغَمْبَرَكَيْبَن وَدِيَاوَاز مَبْنُو دُوبَرَچِي مَكَن بَهْوَيُو بَشْچِيرُو لَاوَاز بَبْنُو هِيستان بَرْوَاو نَمِينِ ve xurajir bin brawsti xwalak xurajir anda ya. Ve la tukunuk al-ladin ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وقعوانما بندرتون لما أولو والاتي خوايا بفيزوا روبا مايبو خلق كردن وبرقري خلق شاند وَأَخْبَأَهُمُ أُوْكَادَانِي دِيَكَنَ آجَادَارَ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفَئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إني أَرَى مَا لَا ترون إني أخاف الله والله شديد الْعِقَابِ بيربك أنا وكاتك كشيطان كل دوكان يعني بورازان دوا. ووتي أمرهيت كزب سرت عند أزال نابيو. بيجمان من بنادر وباريزري إقام. إن ذكاتي هردو دستكروا بروي يكتربونوا shadean پاشو پاش بدوي خوي دا جراي ووتي براستي من بريم لئوا تونك براستي اوي من دبينم ايو ناي بينن من الاخواده ترسمو خوازور طولي بتينو سختا إذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عزيز حكيم حَكِيمٌ بِيَرْبِكَ نَوَكَاتِ دُورُ وَكَانُوا أَوَانَيْنَ خُوشِي لَدَلْيَانْ دابو دَيَانْوَدْ مُسُلْمَانَ كَانْ أَيْنَكَيَانْ فِرِي وِي دَوِنْ هَرْكَسَ يَفْرِجْد بَخْوَابِ بَسْتِهِدْ او براستي اخوابد صلاتي كار دروسته ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق واغر دابيني كات افرشتكان جانبي باوراندكيشن لدمو تاو باشي بتسجل السزا يغري صوتنا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أو ازار السزا بهي ابايا دست ختان بيشي خستوا وبراستي خوا بهت شيء يكتمكاني لبندكاني كذا بالفرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أنبي باوران باو نريتي عن هلوكوا باو نريتي دستي فرعون أواني لبش أواني وبون كبيبرواب بنشان كان إخواء إترسزاي إخواج قرتني بهوي كان ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم او بهوي او ويا كباراستي خواهيد بحرو نعمتك ناقوري كبخشي بيتي بحر وزيك. حتى أويل أخو ياندان يجورن وبراص تي خوابي سريزانا يا كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلتناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين أمكر دوي أمان وَكُبَاؤُ نَرِيتِي دَسْتَيْ فِرْعَوْنُ أوَانِي لِپیش أوان بُنوايا بَلْ كَانِي فَرْوَدگاریان بَدْرُوزاني مَشْلَنَا وَمَنْ بَرْدَن بَهوي گُنَاهَكَان يَا نَوَ وَدَسْتَكَيْ فِرْعَوْن مَنْ خَنكَان تُنكَ هَمُيَ انْستَمْكَار بُون إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يؤمنون. فَرَاسِي بَتْرِينِي جَنَّ لَبَرَان بَلَيْ خَاوَة أوَانَن بِي بَاوَرْ بُون لَبَدَ أُوي أوَان بَاوَرْنا هَيْنَن الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ أوَانِيكَ كَيْمَانِد لَقَلْيَان لە پاش ئەوە پەیمانەکەیان دەشکان لە هەموو جارێکدا و ئەوان خۆیان نپارێزن فەئما تسقاافەن نهم ف الحڵبي فە شەری دەبیم منەن خلفههم لا عهم يدەەکەڕون جا ئەگەر تووشی ئەوانە بیت زڵ بیت بە سرییاندا لە جەنگدا سزااو کوشتن و برڕینە چیانپیا بکە کە ببێتە هۆی بل كو عوان بير بكناوا وانما تخافن من قوم خيانه فان بذ على سواء ان الله لا يحب الخائنين واغر براستي مترسيف كلنا باكي دستيك كبيمانك يا ام بشكينن او كات في في ويان ورواني بربن Burası iki napa kanı xoşnavet. Ve Allah, kafir olanları saymaz. Onlar, Allah'ın izniyle kafir olmazlar. Ve bir gemi, bir avan, bir bağı varbun. Pişkautun.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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أي إيمان داران آمادي بكن بوياً أوي لتواناتاً داهاي لهيز ولا أسبي دا بستراو تابترسينين بي دجمني خواو دجمني خوتان وكسانيشي تريج بيز قلوان ايو نايا الناس انخوا دايا الناسي وَحَرْشْتَ يَا خَبَشِن لَرَي خُوَادَ طَادَاشْتَكَي بِتَوَاوِيدَ دَرِيَّتُ وَفَيْتَان وَإِ وَهِسْتَ مَتَن دِنَا كَرَت وَإِ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ تَجَنَّحَلَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَجَر أَوَانَ مَيْلِي أَشْتِي أَنْهَبُو تُوش أي محمد صلى الله عليه وسلم ميلي بَرَاسْتِ حَدَّ أَوْزَاتِ بِسَرِيزَانَ وَإِن يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ألفت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم واگر وست يا فيل دابكان او براستي خواد باسا پشتو پنات به خوا او زاتي كبهيزي كرديد به امتي خوي وببر وداران هو غريب ندخستانيوان دلكان يا نوا ظلام خوا الله ومن من المؤمنين اي الله عليه وسلم خطابس حروها أو برودارا نش كشينة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. يكن منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا. من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أي في غنبر صلى الله عليه وسلم هاني برودارام بدلا سبز كردن لقل دجمنا دا أجر لئ ودابب بيس كسي خوراجر بي زال ذب بسر دوسد كسي بباور دا وأجر سد كز لئ وهب زال ذب بسر هزار كز دال أوان بباورن Buhi away barasti awanek o mali kenna fa'man. Alân kaffa Allahu âkum ve âlim ann fi kum zâf fa. Fây yakum mukum والله مع إِسْتَا خواه فرمانكي سوکر لسر تان وزانی کلاوازی تان تيدایا جا اگر لئے وداب بے صد کسی خوراگر زال دبن بسر دو صد کسی بے باور دا و اگر هزار کس لئے وحبن زال دبن بسر دو هزار کس دا بفرمانی ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم بوهيس في أغمبرك روانيك ديري لدجمنان هبه حتى كشتاري زوريان لينك اللذبيدا Eva mali dünyadan devr borçtını fidiy, vahş başpadası roji duaide ve Eva vahş ve nazarli kar dürüstte. Loula kitabımın Allahı فيما axttım âzab âzim. Eğer nusla ve bir yarık lalan vahş ve peşne kota ya, kahuş ve la Beyajumanla ber öfidiye kovr tan ger tuştan da bu cızayeti goura. Fakülümün ma ganım tum halalan tayiban. Ve tıkol Allah, inna Allaha gafur rahim. Bırastıxwale burday mihrebana. Ya ay yehanbiy, kılman fi aydikum min <Sedan> alasra. İyâlmi Allahu fi kulubikum khiriy, yütkum khiram min ma auked min kum, ve yğfirlakum. Vallahu rahim. Ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bele bavani kelacer destandan delil kan agahva bizane l'dilan ta anda ta kek heya petande bahşet taktir لو في بردي وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ يريد اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله أَوْدِي لَا نَبِيَانَ وَنَا پَاجِي لَقَالْ دَابُكَنْ وَأَوْا او نَا پَاجِي لَقَالْ خَوَادَا كَرْ لَبَيْجْ أَمَدَا خَوَاشْتُو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 والله بماتەمەلو نە بەنسین بەڕاستی ئەوانەی بڕوایان هێنا و کۆچیان کرد و تێکۆشان بە ماڵیان و بەرجیان لە ڕێگای خوادا و ئەوانەی کۆچەرەکانیان گرتە خۆیان و کۆمەچیانکردن ئەوانە پشتیوان و دۆستی یەکترین و ئەوانەی کە بڕوایان wo awan yahijore dostaiati chyam bkan hata koz nakkan wa agar dawa yarmatian la parizgari ayin aw 25 tal sartan yarmati daniyan magal dji galeg le newan e peyman habed na be di yarmatian badan wa khwa إلا تفعلوه تكم فتنة في الأرض وفساد كبير وأوانى كبيبروان هند تشاندوس بشتوان ينكن لزويذ <تصفيق> وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَ وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَأَوَانَيْكَ بَرْوَايَنْهِنَا وَكُوْتِيَنْ كُرْدُو تَيْكُوشَانْ لَرَيْقَيْ خَوَادًا أوانش كوكركان يانقرت اخويا نكومتش يانكردن براستي هل أوانن برواداري راستقينا بو أواني لي بردون و والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَوَانِي لَدُوَائِدَ بَرُوائِنْ هِنا وَكَوْتِينَ كُرْدُ لَقَلْئِ وَدَتِكُوشَانِ آَوَانِ لَأَئوَانٍ وَأَوَانِي خِزْمِي يَكْتِرٍ حَنْدِشِيَا بُومِيرَادِ جِتْنَ بە ڕاستی خوا بە هەموو